يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدويكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري